يا طير يا اللي تغني بالضاحل علي سمعك سيجين وها يط على الوان سمعك سيجين على ابواب وقفالي كناي صلاه الغضا كان دمع على الخد ذا الرب وانا لي خضر البقوا سهر من فنه انزل علي بالسجن واعطيك مرسال ثم وصل اهوى والمن سلم على لابتي ذر بنا لفعال اسلم وسلم على اللي ما بهم انه عشره على الليل لهم بطي قاب بجنبي ويات على الظن ولا الرديع شرته تصبح على الخالي لا طحت ترك هذاك الوانه كم <تصفيق> لقدر ما حنه اللي رجاني فانا بفديه بحوالي واللي غني فانا متغاني منه يمشي بفاله وانا بمشي على فالي ما بعينه اتم قبلت ليام جابن سيور ما كان لي كل بمك يا لي ويذكر لي مال لي على الفرض والسنة ميزتي شمس الضحى وسهل ونالي ودرست حتى عرفت الفرض والسنة ودرست حتى عرفت الفرض والسنة ان اجرزت حتى عرفت الفرضه والسنه